وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها مَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عنا قالوا ضلوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالُوا ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَعْمَلُ كَمَا فَعَلُوا لَمَّا دَخَلَتْ عَمَّتُهُم مَّنَازِلَهَا أُخْتُهَا حَتَّى إِذَا الدَّارُ كَانُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا من النار قَالَ لَكِنْ كُلٌّ ضَعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تفتح لهم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 هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم تجري من تحتهم الانهار وقال الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا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 اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ونَهممْ فَأَذذَّنَ مُأَذّنُون بَيْنَهُم أَلَّ عََّةُ اللهَِّ على الظَّالِمِين الذيَّذينَ يَصبّونَ عَن سَبللهِ وَيَبغونَهَا عِجَا وَيَبغونَهَا عِ وَجَ وَهُمْ بِالْآخَِةِ كَافِرُون وبينهما حِجَابٌ وَعَلَى الْأَٰفَارِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ